صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الأول من شرح أصول قراءة حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنت أخبرتكم في بداية هذا البرنامج أننا سنأتي على كل قراءة من القراءات العشر المتواترة سواء بإفراد راوييها أو جمعا بين الراويين وبعد الاستفتاء الذي عرضته عليكم طلب كثير من الإخوة والأخوات أن نبدأ بقراءة الإمام حمزة ابن حبيب سياد رحمه الله تعالى فلبيت ذلك مسرعا لا معترضا ولا متأخرا لأسباب منها كانت هذه القراءة الجليلة التي رواها إمام عظيم جليل من أئمة السلف الصالحين ومنها كذلك أنها وافقت أو وافق هذا الطلب طلب أستاذي أو أحد أساتذتي لم أسميه حتى لا أحرجه فما كان لي أن أتأخر فنبدأ على بركة الله في شرح هذه القراءة المباركة علما بأننا سنشرحها من طريق الشاطبية ثم نذكر زيادات الطيبة التي أوردها الإمام ابن الجزل رحمه الله تعالى في طيبة النشر عند ذكر قراءة حمزة من باب أن تعم الفائدة وأن ينتفع الناس بها لكن الأصل عندنا أن نركز في الشرح على قراءة حمزة من طريق الشاطبية. عادة ما يبدأ به علماؤنا الأجلاء أن يبدأوا بترجمة للقارئ وقد ترجمنا لهذا القارئ الإمام أيام كنا ندرس القراءات العشر الصغرى في الدورة المسائية نسأل الله أن يفرغنا لها وأن يعيدها إلينا فترجمنا له ترجمة وافية مطورة وكانت ترجمة متعة تلك الليلة استمتع فيها الحاضرون بذكر طرف من حياة هذا الإمام الكبير الإمام حمزة لكل مقام مقال في هذه الدورة نكتفي بتعريف بسيط عن الإمام حمزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الإمام الكبير هو حمزة ابن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل الكوفي ولد سنة ثمانين في القرن الأول خير الناس قرني تذكر هذا وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم رحمه الله والأعمش رحمه الله وكان ثقة كبيرة حجة رضيا قيما بكتاب الله مجودا عارفا بالفرائض والعربية حافظا للحديث ورعا عابدا ناسكا خاشعا, زائدا خاشعا زاهدا قانتا لله لم يكن له نظير سكل هذه الصفات التي وصفه بها المترجمون له صفات عظيمة جدا ثقة كبيرا حجة رضيا قيما بكتاب الله مجودا عارفا بالفرائض والعربية فهو للحديث الحديث ورعاً عابداً ناسكاً خاشعاً زاهداً قانتاً لله لم يكن له نظير اذا سمعنا هذه الصفات تذكرنا قول الامام الشاطبي عندما تكلم على هذا الامام ماذا قال قال وحمزة ما ازكاه من متغرر اماما صبورا للقران مرتلا وصفه بما تناسب معه رحمه الله تعالى فهذه أو هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشاطبي لم يأتي من فراء وإنما أتى على خلفية عرفها الإمام الشاطبي عن هذا الإمام الكبير الإمام حمزة رحمه الله تعالى لقب بالزيات يعني لقب هذا الزيات ليس من اسمه إنما هو لقب له لقب بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجبن والجوز منها إلى الكوفة لقب الزيات عشان هذا السبب بعض الناس يذكروا في الدروس ولا سند له في ذلك يقول سمو زيات عشان كم بيقول ذلك الكتاب لا زيت في اسم كلام يا جماعة يعني هذه يعني علة الوضع عليها بادية علة الاختلاق عليها بادية لا كتير كتير كده يعني من الصغار اللي بيذكروا عنه هذا الشيء بيذكروها وهم يعني يعني اذا كان امام زي حمزة وقد نشأ في عصر لم ينحرف فيه اللسان عن الجادة والصواب ويقول ذلك الكتاب لا زيت فيه حتى لو كان صغير حتى لو كان صغيرا لا الناس كان عندهم ثقافة عربية فضلا عن ثقافة قرآنية كبيرة جدا ده تابعي حمزة زي ما يعرف بعد قليل تابعي المهم يبقى استموز زيتني عشان السبب اللي احنا ذكرناه قال له الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة النعمان قال له شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك ليس لسنا ننازعك عليهما القرآن والفرائد وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول هذا حبر القرآن وقال حمزة ما قرأت حرفا من كتاب الله إلا بأثر له لقاء ببعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو من التابعين تلقى القرآن الكريم القراءة أعني على أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبي محمد طلح بن مصرف اليامي وأبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر زين العابدين ابن حسين بن علي بن أبي طالب فقراءة حمزة ينتهي سندها إلى علي بن أبي طالب وابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفي حمزة رضي الله عنه سنة ستين وخمسين ومئة مية ستة وخمسين يعني عاش كم سنة؟ تقريبا تمانية وسبعين سنة هذا بالنسبة للإمام بتعريف مختصر جدا وترجمة الإمام حمزة أكبر من ذلك بكثير يذكر فيها بعضهم رؤياه لله عز وجل والتي يذكر في بعض المقاطع لكن هذه القصة كما جاء في ميزان الاعتدال أنها قصة مكذوبة أن نراويها محمد بن نصر بن هارون أبو بكر السامري لا يعرف قال عنه في ميزان الاعتدام محمد بن نصر بن هارون أبو بكر السامري لا يعرف وأتى بمنامي حمزة الزيات ورؤيته لله الله تعالى فقال حدثنا محمد بن خلف بن وكيع حدثنا داهود بن رشيد فكذب لم يدرك محمد داهودا حدثنا مجاعة بن سبير فكذب أيضا لم يلقى مجاعة فلا يثبت الملام فلا يثبت الملام أصلا ونحو هذا في لسان الميزان القصة حلوة قصة روية جميلة لكن لما تسمعها يعني يقشعر لها بدن لكن سبحان الله يعني لا يصح إلا الصحيح لا يصح إلا الصحيح فالابتعاد عن المنامات أو مثل هذه المنامات الابتعاد عنه أولا حتى لا ننسب إلى الجهل يقولوا أهل القرآن والقراء هم أضعف الناس في غير القرآن هم بيقولوا كذا بيقولوا ما همش بس غير أآئو لكن ما لا في أسنيد ولا يعرفوا في انقطاع سند ولا عدم لقية إذا فعلا أشعلها مثل هذه الأشياء والتكاهن عليها من حقهم يتونها كده. طيب عشان ما نطولش في باب غير بابنا هذا بالنسبة للإمام حمزة روى عنه القراءة خلق كثيرون لكن اشتهر عنه سليم رحمه الله تعالى سليم هذا هو الذي علم قراءة حمزة لخلف وخلاد يعني خلف وخلاد لم يأخذوا قراءة حمزة مشافهة منه إنما أخذها عن الإمام سليم رحمه الله تعالى ولذلك قال الإمام الشاطبي روى عنه روى خلف عنه وخلاد للذي رواه سليم متقنا ومحصنا الإمام خلف هو الروم الأول عن الإمام حمزة رحمه الله الجميع هو خلف ابن هشام بن سعال بن البغدادي كنيته أبو محمد ولد سنة خمسين ومئة يعني قبل ما يموت حمزة بست سنين وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين يعني كان ما حمزة لما حفظ القرآن كان حمزة مات وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان إماما كبيرا عالما ثقة زاهدا عابدا روي عنه أنه قال أشكل علي باب من النحو فانفقت ثمانين ألفا حتى عرفته 80 ألف يا جماعة عشان يعرف باب واحد بس من النحو ومال سنة 200 تسعة وعشرين يعني عمره عمره وقتا طويلة رحمه الله تعالى كلها في القرآن إبه ده سيدنا خلف أما الراوي الثاني وهو خلاد فهو خلاد ابن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي كنيته أبو عيسى كنيته أبو عيسى ولد سنة تسع وعشرين وقيل ثلاثين أو مئة مئة ثلاثين أو مئة ثلاثين أو مئة وتوفي سنة مئتين وعشرين هذه ولادته وهذا أو هذه وفاته كان إماما في القراءة ثقة عارفا محققا مجودا أستاذا مضابطا متقنا قال عنه لإمام الداني هو أضبط أصحاب سليم وأجلهم إذن فكانت هذه ترجمة بسيطة جدا للتعريف الإمام حمزة وراويه بعد أن عرفنا طرفا بسيطا جدا عن هذا الإمام وراويه نريد أن نقول لكم سنأخذ قراءة حمزة من خلال نظم فتح المجيد للإمام المتولي رحمه الله تعالى فتح المجيد في قراءة حمزة من طريق القصيد وهو نظم سهل سلس جمع فيه الإمام المتولي رحمه الله تعالى ما خالف فيه حمزة حفصا يعني جعل قراءة حفص أصلا ثم إذا خالفه حمزة ذكرها هذا فهذا كمان من باب وهذا باب أو جزئية يجعل هذا النظم سهلا به الله تعالى وإمام المتولي رحمه الله تعالى كما يذكر العلماء عنه أنه ابن الجزر الصغير أو كما ينقره بعض العلماء أنه ابن الجزر الصغير بكثرة تحقيقاته وتأليفه في هذا الفن أعني فن القراءات والتجويد وهذا الباب الكبير وترجمة كبيرة حافلة بالنوادر والقصص التي تشهد الهمم. أكثر ما يشهد الهمم في سيرة هذا الإمام محمد بن أحمد المتولي أنه كان يذهب هو وتلميذه عبد الفتاح هنيدي رحمه الله تعالى إلى دار, إلى دار الكتب المصرية فيقرأ يقرأ عليه تلميذه المسألة الطويلة المتفرعة المتشعبة الصعبة فيه فيقرأ عليه تميذه المسألة المتفرعة الصعبة ثم يقول له أترغت فإذا قال نعم قال اسمع ما قرأت علي نظما فينظم عليه ما سمعه منه في الحال قدر عجيب على النظم سبحان الله قدر عجيبة وقدرة فائقة على نظم مسائل القوات في الحال يعني مش بعد شوية لما يعضي فكر فيها ويعب يكتب البيت ويمسحه 350 ألف مرة وفي الآخر يطلع مكسور لا في الحال خذ اللي انت قرأت علي نثرا خذه نظما وكان يتيه الرجل فيريد أن يعجزه بسؤال يعني يسأله سؤال صعب كده في لفة فيسمع منه يسمع منه السؤال فيظن السائل ان الشيخ المتولي مش عارف حاجة معرفش السؤال لما يخلص السؤال بتاعه يقول له يقول له أجيبك نظما أم نسرا يعني أجوبك إيه بالنظم ولا بالنسر خدرة عجيبة تحد علماء عصره وغير بعض التحريرات السائدة التي كان ليس عليها معتمد غيرها تجد مثلا في فتح الكريم وهو كتاب تحريرات القراءات الكبرى كتاب عظيم جدا وعمدة المحررين سواء خنفوه أو وافقوا لكن يحترمونه ويجلونه لما فيه من بدائع. لما تكلم على إظهار الغنة لأبي عمرو قال وما قلته من منع إظهار غنة على وجه إدغام لدى ولد العلى توهمه قومي وإني أجزه. شوف لما يقول توهمه قومي وهم وقع فيه وإني أجزه أو كما قالنا البيت كرة الواقع دي جتني الآن أو هذه الفقرة البسيطة من حياة الإمام متولي. إذن فهذا إمام كبير جدا صاحب تحرات وكان كفيفا شوف كل هذا اللي سابه يعني عمل شرح النسل مش عارف ثلاثة ربع مجلدات أو ثلاث مجلدات صح مجلد الأسنين ومجلد التجويد ومجلد القراءات وعمل فتح الكريم وروض النظير هذا المتن فتح الكريم وعمل نظم غيره وعمل شرح غيره وعمل في إفراد القراءات والتجويد منظومات وعمل بقى نظم لم يسبق إليه ولم يستطع حفظه إلى بعض الطلب الذين يعدون على الأصابع كما قال تلميذ تلميذي تلميذه الشيخ أحمد مصطفى بالحسن شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى كان يقول على هذا النظم اللي هو إبه عز الطرق قال عنه يحثه الآن من يعدون على أصابع اليد واحدة بصعوبته ويعني دقته هذا كله كان أعمه أما الله لو كان من فتحه الشيخ محمود الله يحفظه كان عمته سبحان الله إذا ألقوني حتى نوطين عليكم هيكون اعتمادنا في هذا الدرس على فتح المجيد وبعدين نزود زيارة الطيبة عليها في آخر التفصيل عشان برضو نبدأ مش نقول بس مقدمة ونمشي لا هل النظم الامام متولي رحمه الله تعالى بدأ كتابه بتعريف او بدأ نظمه بتعريف بهذه المنظومة وبدأ فيها بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال لك الحمد يا من للكتاب قد انزل على المصطفى من بالهداية ارسل عليه صلاة الله ثم سلامه كذا الآل والأصحاب من أحرز العلا طبعا مش أنطول في شرح معنى الحمد ومعنى الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كله قد ذكرناه مرارا في المنظومات وفي الدروس التي شرحناها قبل ذلك وهي موجودة وسهلة ويسيرة ثم قال وبعد فخذ يا صاحي نظمي قراءة لحمزة من حرز الأمان مفصلا يعني وبعده فقل يا صاحبي كأن هذه أصلاها صاحبي وهذا ما يسمى بالترخيم في اللغة العربية خذ نظمي لقراءة الإمام حمزة من طريق حرز الأمان المعروف اللي هو الشرطبي يعني قال وَوَذِكْرَ بِالْإِتْقَانِ عَنْهُ سُلَيْمُهُمْ الإمام سُلَيْم الذي ذكرناه في الكلام عن الإمام حمزة وروني وقول قلف عنه الهأف عنه لي يعني عن مين عن سليم وخلاد قد تلا يعني خلفوا خلاد عن عن سلين قد تلا قراءة حمزة ثم قال أو ذكر من منهجه فقال سأذكر ما قد خالفوا فيه حفصه وما لا فلا فاحفظ وكل تأمنا كلام جميل وسهل وسهل وواضح ومش في احتاج شرح يولي إننا لما يخالف حمزة كله أو أحفر رويه حفصا أذكره أما إذا اتفقوا معه عن القارئ ورويين فلا أذكره إذا لم يحتاج من إيه نكون صحيحين لرواة حفص عارفين حفص يعمل إيه عشان إحنا هنبنى على معرفتنا معرفتنا بقراءة معرفتنا برواة حفص فنبنى عليها قراءة حفص ثم قال وسميته فتحا مجيد مؤمنا به نفع إخواني ودعوة من دمى يعني سمى هذا النظم فتح المجيد وتكملة المسمى كما ذكر الشريحون لهذا النظم يوم قالوا تكملة المسمى فتح المجيد في قراءة حمزة من القصيد وبعضهم عليه عليها اسما مطلقا فيقول سارة حمزة بس طيب نظمت هذا النظم لي يا, يا سيدنا ألك مؤمنا يعني أرضو بهذا النظم نفع إخواني وهذا الذي ينبغي أن يستحضره كل من أراد أن يؤلف في علم أو أن يعطي يرسل أو أن يصحح قراءة أو أن يفعل أي أمر فيه خير أن به نفع إخوانه يرفع جهل عن نفسه ويرفع الجهل عن إخوانه يسهل هذا العلم لإخوانه ويسهله كذلك على من يأتي بعدهم ويسهله على نفسه طبعا. وهذا هو الذي أردته من هذا الدرس أن يسهل على إخواني هذه القطاءة المبركة ثم قال دعوة من تلى يعني عاوز يسهل الموضوع والنفع للإخوان وكذلك عاوز دعوة منكم. يا من تقرؤون هذا المال أو من تلى يعني من تلى القرآن الكبير إذا فارد الناظم من هذا أو هذه المنظومة نفع الإخوان وكذلك أن يدعو له فنأ مربنا أن يتقبل منهم أن يمنح هذا النظم المبارك وأن يجعله في مزار حسناته وأن ينتبه يوم القيامة إذا طلب له عند ربه تبارك وتعالى أن ينفع به كما وجد وكعادة أهل العلم الكبار الناس اللي عارفين قدرهم الناس اللي عارفين علمتهم كما زي ما إحنا بنقول في مصر ونازل الوحد يرعف مآمه عشان يعرف يتكلم وبالله توفيقي وعوني ونصرتي وعوني عليه لم أزن متوكيا شايفيني يا أخواني برضو طبع التوفيق من الله يدون التوفيق ما يدرش العبد يعمل حاجة معلش أنا أبسط الكلام وأتكلم ساعات وساعات نوع عربية وساعات نوع عربية فالصلاف يعني التوفيق يا أخواني إلا أن يكون التوفيق تستطيع أن تفعل شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه نقطة مهمة لابد أن ننتهي إليها. بماله بالله توفيقي فهذا دل على تواضعه وعلمه بأن الله هو صاحب التوفيق سبحانه وتعالى. الإمام الشاطبي في آخر الشاطبية بعد ما خلصها، خلاص يعني هبدأ بأي يحزننا وهو بيودعنا، لكنه بيودعنا. لما ذكر لما ذكر مخارج الحروف صفاتها ال ايه واعرفهن القاف واعرفهن عرف حروف القنقلة واعرفهن القاف كل يعدها ال بعدها فهذا مع التوفيق كاف مع التوفيق مش لوحده شفت, شفت التوفيق ربنا برضو اثاؤنا وقول كده خلي بالك ما كان ممكن يقول ايه فهذا كاف محصرة آه. الف هذا مع التوثيق كاف لابد من التوثيق مع مع كل اللي ذكرته لكن بدون توثيق دن يكفيك 350 ألف شطبيه مش هتكفيك ها فلا بد من توثيق وبالله توثيقي وعوني الإعانة من العانه من الله وحده سبحانه وتعالى ونصرته وإني عليه لم أزل متوكلا لسنن رزقنا حسن التوكل عليه ونجعل قلوبنا متعلقة به دائما وأبدا في كل أمورنا آمين ثم ذكر الناظم الإمام المتوالي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء بين السورتين هيتكلم على ما بين سورتين طيب الإمام كده ترك حاجة مهمة كنا بنعملها الاستعادة والبسملة طب تركها ليه لان حمزة متفق مع حفص فيها احنا قلنا هو هيذكر بس اللي خالف في حفص فمدام متفق مع حفص فيها يبقى مش هذكرها فبالبسملة في اوالي الصور برضو لم يذكرها لانه اتفق حمزة مع حفص في البسملة يبقى الاستعاذة يا اخواني زي ما عرفناها زمان ما تغيير فيها ابدا نفس اللي احنا خدنا زمان عند سيدنا حفص وسيدنا ورشة عشان اصحابنا من أصحاب قراءة ورش ما يزعلوش علينا تمام من حيث الجهر والإخفاء وغير ذلك كل واحد طبعا لو فكرين نفكر بعض كده الشاطبي عليه رحمة الله الواسعة اختار الجهر اختار الجهر لجميع القراء لما قال إذا ما أردت دهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا فاختار الجهر لكن لو فاكرين برضو احنا اخترنا التحرير فيها فقلنا على حسب حال القارئ فلو كان القارئ بيقرأ سرا هل يستعيذ جهرا وبعدين يقرأ سرا ما ينفعش هيستعيذ سرا وبس زي قرأته طب لو كان القارئ في خلوة وما فيش حد عنده حتى لو كان يقرأ جهرا خلاص استعيذ سرا هذه مقطة مهمة يا اخواني تتعلق بأداء القرآن وآداء القرآن وآداء تلاوت القرآن طيب إذا كان القرية هيقرأ جهرا وليس أو في مجموعة وليس هو المتدئ بالقراءة خلاص تكفيه الجهر بالاستعادة في أول قراءة ذكرنا هذه التفصيلات بس هذا من باب التذكير هذا اللي في الشاطبية أي وخلي بالك في الشاطبية قال وإخفاءه فصل يعني إخفاء الاستعادة فصل الفاء حمزة ذكرنا برضو أن هذه تخش تحت إيه؟ تخش تحت التحليل نحن ذكرناه الإخفاء متعلق بحال القارئ، ففي زيادات في الطيبة في هذا الموضوع لا نفس اللي هناك موجود في الطيبة ما في زيادة ولا حاجة، إلا إني الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر مسألة لما اتعرض لها الشاطبي الشاطبي ذكر إخفاء حمزة بس كذا وقال أباه وعاتنا إخفاء حمزة ونافه، ابن الجزري زود حاجة بسيطة قال وقيل يخفي حمزة حيث تلا هذه إذا بتأتي الشطبي أنه يخفي حيث تلا القرآن زود إيه وقيلنا فاتحة وعلنا يعني قيل في غير الفاتحة يخفي في غير الفاتحة اليوم من جزر بعد ذكر هذين المذهبين أو رأيين قال وعلنا علنا دي معناها لها معنين إما علنا إنها يعني رأييني أو رأيان معلولان من العلة يعني أو إنهما لهما علة لهما وجه يعني لكن الذي عليه الجمهور أن حمزة كغيره من القرات باستعادة جهرا وإسرارا بس كده البسملة في هواهر الصورة يا أخواني كل القراء يثبتون البسملة حمزة وغيره إلا في أول براءة إلا في أول برأة لا بس فيها إذا كده خلصنا الاستعاذة إلا الإمام سكت عنها ثم قال هنتكلم بقى على بين السورتين وهو بخلف حقص فيهما أو في ما بين السورتين ألعب ألو عصلك بين السورتين لحمزة وعن بعضهم فاسكت بويل معا ولا ومهما تصل يا صاح آخر سورة بأولها كل الجميع مبسملا وللكل قفصل في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا أو بسملا طيب تعالوا نشوف شرح الكلام ده احنا عارفين سيدنا حفص له بين كل سورة واخرى إيه؟ البسملة له بين كل سورة واخرى إيه؟ البسملة طيب سيدنا حفصة خالفه من الروايتين طبعا فهيقرأ بالوسط بين السورتين كده خالف مين؟ خالف حفص بلا بسملة؟ بلا بسملة هيقول كده وَلَا الضَّالِّينَ أَلِفْ لَامِّينَ بس وجه واحد تمام؟ في كل أحواله لا خلي بالك نفصل شوية أنا عندي المبسمل أو القارئ للقرآن له أحوالي نذكر كده حالة حالة لو كان بنقرأ الحمزة والصور مشى في الترتيب يعني هقرأ البقرة بعدها أبي عمران بعدها النساء وهكذا ماذا أفعل؟ نفعل ما كده؟ يصل بين صورتين بلا بسمة تمام؟ هذه الصورة الأولى طيب نعكس الترتيب يعني ايه؟ يعني مثلا واحد قاعد في المسجد يوم الجمعة الشيخ أنس راح قبل صراط الجمعة بساعة وقرأ سورة الكهف وخلصه عاوز بعد ما خلق سورة الكهف يعمل ايه؟ يرجع للورد بتاعه اللي كان بيقرأ منه قبل ان يقرأ الكهف وورده كان واقف في سورة النساء يعمل ايه؟ يلزمه البسملة واضحة دي؟ واضحة يا جماعة؟ طيب ممتاز يبقى دي الحالة التانية عكس الترتيب طيب واحد هيكرر سورة واحد هيقرأ السورة نفسها هيقول هيخلص صورة الإخلاص وهذه التانية ورد عنده ورد صحيح يعمل ايه هيقول ولم يكن له كفا احد وهيقول نفس السورة لحمزة يعني. هيعمل ايه يلزمه كذلك البسملة واحد خلص القرآن الكريم من الجنة والناس يعمل ايه ها برضو يلزمه البسملة واضح كده يلزمه البسملة يبقى كده عرفنا مذهب حمزة اخوان هيبسم في كل صور ذكرناها الا صورة ما يكون الصور المرتبة سواء بعدها في الترتيب مباشرة زي ها واحد يقرأ الفتحة بعدها البقرة بعدها العمران او بعدها في الترتيب البعيد يعني واحد قرأ البقرة وبعدها يقرأ الكهف بقى. هنعكس السورة القاس راح بدأ بورده في البقرة قال وانصرنا على القوم الكافرين ويبدأ في سورة الكافة عشان يقرأ الكافة من الجمعة يعمل ايه؟ برضو ايه بسم برضو ايه تمام كده؟ طيب اذا كده خلصنا بين السورتين قال, قال لك وعن بعضهم وعن بعضهم فاسكت بويل معا ولا ويل ولا ايه الحكاية دي انا عندي اخواني في سور القرآن الكريم في اربع سور عندي اربع سور واثنين بيبدأوا بويل واثنين بيبدأوا بلا وهذه ما عرفت بالاربع الزهر الله يفتح لكم هو الشيخ لم يكن اسمها لكن هذه معروفة عند علماء القراءات ومن صنفوا في هذا الباب انها الاربع الزهر إذا عندي في قوله تعالى ويل المطففين هذه واحدة من ويل ويل لكل همزة لمزة هذه الثانية المطففين والهمزة اثنين ويل وعندي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد ألك إذا وصلت إلى هذه الصور الأربع يلزمت السكت سكت خفيفة بدون تنفس لحمزة تمام؟ ليه بقى أجلك حتى نتخلص من البشاعة التي تكون في الوسط إذا وصل القارئ مثلا في أولئه هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا كده ماشي والأمر يومئذ لله ويل ودخول جنتي لا وتواصل بالصبر لا قالوا كده هم علتهم هذه العلة ذكروها تماما الأمر يا أخواني ليس يعني بالتهوين الذي يذكره بعض ويقول لا هذا الرأي يعني من الضعف من مكان كبير لا الرأي هذا له وجاهته وقد على إما كبار وأخذوا به فهو وجه مقرو به وجه مقرو به لكن الصحيح أو نقول الأصحي الأصحي أن هذه الصور كغيرها من يصل يصل ومن يسكت يسكت نقول أن المختار هو من يصل يصل ومن يسكت يسكت ومن يبسمل يبسمل هذا هو المختار لكن هذه الأوجه نرميها مش عاوزينها لكنها مش موجودة في كتب المحققين والمحررين لا موجودة ويذكرها المحررون والمحققون في جميع كتبهم وينصون على أن أهل الأداء أو بعض أهل الأداء اختار الواصل أن يسكت حتى ابن الجزلي في الطيبة قال إيه؟ واختير الساكت في ويل ولا بسملة الساكت في ويل ولا والسكت عما واصلا يعني الموضوع حتى عند ابن الجزر حتى عند ابن الجزر مذكور في الطيبة طيب ثم قال ومهما تصل يا صاحي آخر سورة بأولها كل الجميع مبسمنا طبعا هذه ذكرناه لما نصل آخر سورة بأولها حنبسمنا الجميع ثم ذكر وجها خاص خاصا بالأمثال وذراءه قال وللكل قف صل في علي براءة أو سكت وبين الناس والحمد بسملا يعني لكل القراء بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه الوقف والسكت والوصل بدون بسملا في الثلاثة طبعا يعني أقوله إن الله بكل شيء إن عليم نحن بنقرأ فنحترم تمام؟ وبعدين أقول إيه؟ براءة تمام كده؟ ده على وجه الوقف طب السكت هقول كده إن الله بكل شيء إن عليم براءة وبعدين أقول إن الله بكل شيء إن عليم براءة خلصنا البسمنة بين السورتين خلصنا البسمنة بين السورتين وما يخصها من أحكام واضح الكلام يا جماعة الكلام اللي فات أظنه كله سهل واضح وحتى مش محتاج بس إن أنك تذكره محتاج بس تتفاجع ذهنيا في ذهنك كده هيثبت إن شاء الله على طول عشان وقتنا محدود هنخش في سورة أم القرآن واحد خلص الاستعاذة والبسمنة هو يخش في قوم القرآن احنا عارفين ان حفص عارفين ان حفص يقرأ مالك بإثبات الالف طب حمزة هيعمل ايه املك ومالك قلب القصري لما قال ومالك قلب القصري قصري ايه هو في مد حركتين واربعة وستة احنا لو فكرين زمان قلنا من معاني القصر او القصر له معنيان إما قصر حرف المد عندي حرف مد ووحدة يقصره أو عندي حرف مد ووحدة يحذفه صح كده لما قال ومالكي يقول بالقصر يعني اقرأها لحمزة بالقصر يعني بالحلف يعني كده فهمنا ان الحمزة يعمل ايه ملكي بس ملكي ملكي قال ايبا والصادة اشمي بقول الصراطي أزايا للشيخ مكملا لما يقول الشيخ يعني إيه يعني الإمام حمزة كله يعني بقول الصراطي أنا عندي اتنين صراط في في الفاتح عندي كم صراط عندي اتنين عندي اهدنا الصراط والمستقيم وبعدها صراط الذين يبقى عندي اتنين أما قالك أولى يبقى يقصد بها إيه اللي فيها الألف واللام الأولى اهدنا الصراطة قال لك أشم الصاد هنا في الموضع الأول أشم صوته صوت الزاي اهدنا الصراطة هكذا طبعا الصفير الصفير الصراطة تمام للشيخ المخملة يعني خلف وخلات بس كده خلصت لا قال لك وعن خلف رواحت في الكل يعني في كل كلمة الصراط حيثما وقعت وحيثما أتت معرفة أو محلّة بأن أو غير محلّة بأن مضافة أو غير مضافة يعني زي, زي صراطي صراطك هذه مضافة تمام الصراط صراط يبقى خلف عن حمزة الباب عنده أوسع بكثير الباب عنده واسع كل كلمة الصراط يقراها بالإشمال قال لك عن خلف في الكل يبقى كل مواضع الصراط الامام المتولي رحمه الله تعالى اتبع ما فعله الامام ابن الجزري فيذكر بعض المسائل المتعلقة بالمسألة يعني هو خلص الصراط كده المفروض خلص الصراط الفاتحة لكن في مسألة مشابهة لهذه الجزئية والحيثية أو المسألة وهي الاشمال تمام فذكر إشمام الصاد الساكنة اللي بعدها دال اللي قال فيها الشاطبي وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاعة الشاطبي قال فيها كده فقال لك إبا ثم لحمزة يعني الحمزة كله شيخ بتصدية بس قال لك لا مع بابه يعني باب تصدية اللي هو ما يكون صاد ساكن بعد دال زي يصدفون يصدر صح هذا لا ها زي أصدق كل هذا هو باب تصدية يعني يقرأها زي تصدية تصدية يصدفون أصدق واضح جماعة الخير قال لك ثم لحمزة بتصدية مع بابه هكذا قولا يعني اقرأ فيها هذا الإشمال لأن دي مش من باب تصدية المسيطرون الصابسة كده بعدها دال الجواب لا دي باب تاني صح كده طيب كويس خلص التصديق وبابها ألك وعنه يعني عن مين لما قال عنه يعني مين ها يعني حمزه كله لما قال عنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور الله يفتح عليك خلاف وخلاف تمام كده كذا قرأ قوله بمسيطر اللي هي في مبات لست عليهم لست عليهم بمسيطر ها يبقى برضو يقرأوا او يقرأ بمسيطر بالاسمال لست عليهم بمسيطر كطور ايه اللي في سورة الطور المسيطرون يقرأوها او يقرأها المسيطرون تمام ثم ذكر خلفا لخلاد فقال وخلاد روى الصاد في كلا يعني خلاد روى عنه الصاد في كلا الكلمتين, الكلمتين بمسيطر والمسيطرون واضحة دي يا جماعة هنعيد الكلام تاني هنعيده مش مشكلة نوات عرب ينتهي ومرضو الدرس عرب ينتهي الحمد لله يبقى ايه هتقرأ بمسيطر والمسيطرون بالاسمام لحمزة كله ويزيد وجه اخر لخلاد وهو الصاد الخالص ثم قال عليهم إليهم مع لديهم بضمها لدى حمزة وصنا ووقفا فحصنا النظم ذكر ثلاث كلمات هي كلمة عليهم وكلمة إليهم وكلمة لديهم ألك هذه الكلمات الثلاث اقرأها لحمزة بضمها عليهم إليهم لديهم هتقرأ بضمها لحمزة في الوقف وفي الوصل في مسألة لما تعرضناها الناظم رحمه الله تعالى وهي إذا أتى بعد ميم الجمع ساكن لم يذكرها الناظم في هذا الباب إذا أتى بعد ميم الجمع ساكن وأبلهاها وأبللها يا ساكنة أو كسر إحنا عرفين سيدة حمزة يعمل إيه حيضملها زي عليه مذلة يقول عليه مذلة تمام؟ وزي بهم الاسباب يضم الها بهم الاسباب تمام ها عليهم القتال ربهم الهدى الهدي عشان ما حدش يزعل تمام دي مسألة لن نذكرها الناظم لننبه عليها هي معروفة الحمد لله مشهورة جدا انه اذا اتت ميم الجمع الساكنة وبعدها ساكن وابدل الميم ها وابدل ها يا ساكنة او كسر حمزة يعمل ايه يضم الهاء وصلا عليهم عليهم القتال بهم الاسباب ربهم الهدى هكذا طب لو وقف يعمل ايه لو وقف وكانت الكلمة عليهم او اليهم او لديهم يعمل ايه يفضل ضم الهاء زي ما هو طب لو كانت الكلمة غير هذه الكلمات الثلاث زي بهم يوقف بالكسر يوقف بالكسر خلصت كده يا جماعة ها في حد عنده استفسار فيما مضى طيب ناخد بقى زيارة الطيبة بسرعة كده بسرعة مش هطول عليكم من النفاش بس هقول لك اللي زاد فيها وخلاص طبعا هيبقى خلف عن حمزة على أصله في إشمام الصاد في كلمة الصراط تمام في كل موضعها خلات بقى هو اللي هيزدله حاجات قال ايه في الطيبة قال والصاد كزايا ضافها لو مين كده داطا صدق اللي هو مين, مين؟ خلص الاول قف الاول يعني الموضع الاول قف القاف لحال خلدها الهمزه وفيه يعني في هذا الموضع الاول في هذا الموضع الاول والثاني اللي هو الموضع الثاني وهذه اللام اللي هو معها الالف واللام بس اختلف يعني ايه اشرح الكلام ده يعني بعض اهل الاداء او خلاد اختلف عنه فروى عنه بعضهم الإشمام في الأول من الفاتحة خاصة وهذا موافق للشاطبية موافق لما؟ في الشاطبية تمام كما؟ طيب وروى بعضهم الإشمام في الأول والثاني فقط من الفاتحة فقط ده الوجه الثاني وروى بعضهم المعرف باللم فقط تمام؟ يعني, يعني يقول صراط الذين أنعمت عليهم علي اهدنا الزراطة المستقيم صراطة الذين أنعمت عليهم وأي موضع في القرآن في ألف لا. واضح وروا بعضهم عدم إشمام مطلقا يعني ملوش إشمام زي وزي حفص لا في الفاتحة وفي غيرها لما نقول اللي معها يعني في كل القرآن نقولهم لهم تاني كده دي كم مرتبة بأربع مرات المرتبة الأولى نقول لهم تاني معلش الإشمام في الحرف الأول فقط اهدنا الزراطة الاشمام في الأول والثاني اهدنا الصراط صراط تمام الاشمام في المعرف بالعهوما في القرآن كله زي في الفاتحه وفي غيرها عدم الاشمام لا في الفاتحه ولا في غيرها فدي اربع مرات ال وصاد كزي اضافه الاول وقف وفيه والثاني ود لام خ طيب باب تضيه اللي هو بنصدق يعني ها قال لك المسيطرون ضر قل خلف مع مسيطر يعني ما فيش حاجة ما فيش حاجة زيادة في باب باب أصدق زي الموجودة معنا اللي ذكرها الإمام المتولي وذكرها قبله الشاطبي واضح يا جماعة طيب بكده يكون الحمد لله خدنا لأم استعاذة وخدنا البسملة وخدنا سورة أم القرآن من الشاطبية وزيادات الطيبة نكتفي بهذا القدر الحمد لله تقريبا خدنا ساعة العشر دقائق فهذا يكفي بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله من ومنكم وجعل الله ما ذكرنا في هذه الحلقة في ميزان حسناتي وحسناتكم وميزان حسنات مشايخنا المباركين وجعل في آه هذه آه الدروس نفعا لعباد الله المؤمنين وأتمها علينا بخير وتقبلها منا ورزقنا فيها التوفيق والقبول والسناد آمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين